بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواس وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين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 اسْقَيْنَاكُمْ وَمَا آنْتُمْ لَهُ بِقَادِرِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ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 قال لم اكن لاسجد لبشر بسم الله الرحمن الرحيم الا امرا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أرهم يأكل ويتمتع ويُلهِم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر.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 انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها لناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 إلا يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوئنهم أجمعين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعنون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرهم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 126. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالين فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا